لا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء يَخَواتِهِ وَلَ نِسَائِهَِّ وَلَ مَا مَلَكَت أَيمَُهُ وَاتَّقينَ الله إِ اللهَّهَ كانََ على كُلِّ شَيء شَهدَا إِ اللهَّه وَمَلَائكَتَهُ يُصَلّونَ عَلًَا النَّبِيه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 ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ولن تجد لسنة الله تبديلا